لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م ثم أ و ف ن ا ا ل ك ت ا ب ا ل ذ ي ن ص ا م ي ه اسماء من الله م الحسنى شركه الهدى شركه دعويه ن ا ي ح ر ربحيه ذات أ س مضمون و يحلون ف ه اجتماعي أ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 صبر. لا ي م و ا ف ي ه النابلسي فيها نور للعلوم ع ا جهنم ل ا يقضى ع ل ي ه م ف ي و و ت ا لا ي ق ه صفف ن ه م من ع ذ ا ب ه الله ك ذ ك نجزئكم و م يصطرخون ي ف ه ا ربنا أخرجها وهم ل خ و ن اسماء الله ا ل ح س ن تذكر s h m n k y o